كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفذعون وإخوان لوط 111. وأصحاب الأيكة وقوم تبع 112. كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس 117. خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 118. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 127. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 129. تَكُنُّ نَفْسٌ مَعَهَا سَائِمٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي رَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عتيد.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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من